الحمد لله الرحيم الرحمن الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الجواد المتفضل الوهاب بالاحسان ومن اعظم اثار هذه الصفات صفه الرحمة له سبحانه وتعالى وصفه الجود له سبحانه وتعالى وصفة الكرم له سبحانه وتعالى، وصفة الإحسان له جل في علاه من أعظم اثار هذه الصفات أن أنزل القرآن، أنزل الفرقان، أنزل التبيان على محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فله الحمد أولا واخرا وله الحمد ظاهرا وباطنا، له الحمد في الدنيا، وله الحمد في الأخرى كنا تكلمنا سابقا عن القواعد الخمس الكبرى التي لا بد منها لمن أراد أن يتدبر القرآن ولمن أراد أن يعيش مع القرآن ولمن أراد ايضا أن يبني بيتا في أرض القرآن وهذه القواعد الخمس لا بد قبل أن ننتقل إلى ما يليها لا بد وأن تكون ظاهرة بينة واضحة مستقرة لا إشكال فيها مطلقا فإن كان هناك اشكال فمن الآن يكون السؤال نعم إن كان هناك إشكال فمن الآن يكون السؤال حتى إذا انطلقنا إلى ما يتعلق بالمستوى الأول أو المستوى الثاني أو ما يلي ذلك تكون الأمور قد انجلت على أوضح ما يكون وقد تبينت على اتم ما نريد وما نقصد في مثل هذه الحلقات المباركات هل هناك سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم إشكالة شيخ في القاعدة الخامسة التدارس سنة كلمية شرعية ضرورية قد يفهم البعض أن هذا التدارس يكون كذلك في تطبيق الإحكام الشرعيه مثلا إنسان مدمن على الخمر فيقول أنا لا أترك الخمر لا أترك الخمر حتى أصلي فلا يقوم لا أترك الخمر إلا بعد القيام بالصلاه يعني يفهم من موضوع التدرج. أنه يتدرج في تركه للخمر فلا يترك الخمر حتى يصلي لا, لا يترك الزنا حتى يصوم ونحو ذلك هذا سؤال جيد ومهم وقد يطرا إشكال في الفهم على كثير من الناس فيما يتعلق بمسألة التدرج ولكن قبل البدء في الكلام أو الجواب عن هذا السؤال لا بد أن نعلم يقينا أن مسألة التدرج من المسائل الكبار والأصول العظام فيما يتعلق بالدعوة إلى دين الله عز وجل فمسألة التدرج من المسائل الكبيرة في دين الله سبحانه وتعالى وقد مرت الإشارة إلى شيء من ذلك ولكنها فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مسألة تعتبر من أصول الدعوة بالنسبة للدعوة هي مسألة من أصولها وبالنسبة لغير الدعوة الدعوة هي من المهمات الكبار فيما يتعلق بجميع شؤون الشرع فيما يتعلق سواء كان بالعلم أو سواء كان بالعبادة أو أيضا سواء كان ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل فما أورده الأخ الفاضل فيما يتعلق بأن إنسان قد يأتي ويقول أنا لن أترك الخمر لن أدعي لن أترك الربا لن ولم كذا وكذا حتى أؤدي الفرائض، حتى أصلي حتى أصوم حتى وحتى هذه المسائل لا يمكن الجواب عنها الآن على جهة السرعة ولكن لكل مسألة من هذه المسائل لها جواب خاص بها لها جواب خاص بها فبحسب النازلة يكون الجواب بحسب الواقعة يكون النظر في دلالة الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم في تطبيق الأدلة على هذه النازلة بذاتها فقد يقال للإنسان مثلا إذا أراد أو إذا خشي الداعية أن لا يدخل هذا المدعو في دين الله عز وجل وينتقل من الكفر إلى الإسلام من الإلحاد إلى الإيمان من الشرك ينتقل من الشرك إلى التوحيد إذا خشي أنه لا ينتقل من هذه الظلمات العظيمة إلى نور الإيمان والتوحيد والهداية فعندئذ قد يقول له أن تآمن بالله عز وجل وتخلص من الشرك الواقع فيه ويترك الكلام عن مسألة شرب الخبر ويترك الكلام عن مسألة الزنا أو عن الربا ونحو ذلك ويؤجل هذا إلى حينه إلى أن يسأل عنه وإلا إلى أن يستقر الأمر في قلب هذا المدعو إلى الله سبحانه وتعالى فهذه المسائل من أولها إلى آخرها فيما يتعلق بالتدرج في جميع شؤون الحياة أو أيضا فيما يتعلق بالتدرج في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل هذه مناط تحقيقها عند أهل العز فلا يكون لأحد من عامة المسلمين ممن لا يدرك أحكام الشر ولا يعرف الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة واستنباط أهل العلم وطرائقهم في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة لا ينبغي له أن يبني فقما خاصا به فيقول إذا أنا لن أدع شرب الخمر لن أدع الزنا لن أدع الربا حتى أصلي وحتى أصوم وحتى وحتى هذه المسائل لها نظر خاص بها ينظر العالم في نصوص الكتاب والسنة ثم ينظر في الواقعة فيطبق هذه الواقعة على نصوص الكتاب والسنة ويأخذ الأدلة فينظر ويقيس الواقعة عليها ثم يأتي بالحكم الشرعي لكل مسألة لوحدها فالحكم حينا يختلف بحسب البلاد بحسب المدعو بحسب الحال بحسب الزمان بحسب المكان يختلف من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان فتطبيق هذا إنما هو لأهل العلم الربانيين الذين يعلمون العلم الحق ويعلمون الناس العلم الحق على خشية من الله ونور من كتاب الله سبحانه وتعالى فاذا ليس المراد هنا أن نتكلم بالتفصيل عن موضوع التدرج لا وإنما الكرام هنا أن نبين فقط أن مسألة التدرج من المسائل المهمات التي لها أثر عظيم فيما نتكلم عنه فيما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل وسيأتي قريبا بإذن الله الكلام عن التدرج مع كتاب الله على جهة أخف واضح؟ بارك الله فيك في سؤال آخر أو ننتقل إلى الكلام عن النقطة الأخرى هناك موضوع مهم جدا هناك موضوع مهم جدا بل هو لب الكلام عن المسائل السابقة جميعا الكلام عن المسائل السابقة كان كالتمهيد إلى هذه المسائل كان كالطوطئة فقط إلى ما نحن الآن قد وصلنا إليه فعندنا موضوع في غاية الأهمية جدا وقد عنونت له اختيارا عنونت له بكيف يؤثر فينا القرآن كما أثر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن يقينا قد أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقينا قد أثر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يؤثر فينا القرآن كما أثر في أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وارضي الله عن الأصحاب هذا السؤال جوابه في أن هذا القرآن أثر فيهم بأمور وسيؤثر فينا بأمور وهذه الأمور من الممكن أن تقسم إلى قسمين قسم من الممكن أن يكون الخطاب فيه لعموم المسلمين لعموم المسلمين حتى لا نحرم عامة المسلمين من الاستفادة من كتاب الله عز وجل بل والاستفاده من دروس العلم المتعلقه بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ولذا كان ولا بد ان يكون لهم حب من مثل هذه الكلمات وحظ من مثل هذه الدروس فعندنا اذا ما اسميناه اصطلاحا بالمستوى الاول لان الأراد ان يؤثر فيه هذا القران كما اثر القران في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بداية ما يسمى أو أسميناه بالمستوى الأول هذا المستوى الأول خاص وموجه لعمون المسلمين من لهم عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى بالقراءة والعناية به من جهة قراءة الحروف والنظر فيه وعدم هجره هجرا كاملا تاما هذا هو المستوى الأول المستوى الثاني بعد هذا وهو الموجه لطلاب العلم وهو الموجه لطلاب العلم بالنسبة للمستوى الأول الموجه لعموم المسلمين إذا أراد أحد من عامة المسلمين أن يؤثر فيه القرآن كما أثر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تأثيرا مقاربا تأثيرا مشابها ليس تأثيرا تاما كاملا كما أثر فيهم تأثيرا عظيما كاملا لا نقص فيه ولكن على الأقل أن يلحق بالركب وأن يقارب وأن يشابه وأن يدل منهم إذا أراد ذلك فعندنا ثلاث مراحل عندنا ثلاث مراحل بإمكاني المسلم العامي أن يخطوها وأن يسير من خلالها ليلحق للحق بالركب الأول ليلحق بركب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنايتهم بهذا القرآن العظيم ليلحق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنايتهم بهذا القرآن العظيم وهذه العناية من عموم المسلمين ومن عامة المسلمين بالقرآن لا بد وأن تكون لا بد من كل مسلم ولا بد على كل مسلم أن يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى إن أراد أن يكون من أهل القرآن وإن أراد أن يكون من أصحاب القرآن وإن أراد أن يكون ممن يشفع لهم القرآن وهذه المسائل بالنسبة لعموم المسلمين من دون استثناء لا بد من إدراكها وهذه المراحل بالنسبة أيضا لعموم المسلمين لا بد وينبغي لهم أن يعتنوا بها إناية كبيرة لما يعتنوا بها ومن أجل ماذا يهتموا بمثل هذا لاجل أن هذا القرآن العظيم هو سبيلهم إلى النجاه وهو سبيلهم إلى الهدايه وهو سبيلهم إلى الفلاح بل هو المنقذ لهم يوم القيامة ينشدبت الأمور وعظم الخطب في يوم الهول الأعظم أريدك أن تتأمل أيها المسلم من كل المسلمين دون استثناء أيها المسلم وأنا أكلم كل من كان يقرأ كتاب الله عز وجل وكل من كان يهتم بتلاوة هذه هذه الآيات العظيمات أقول له إن هذا القرآن ليس بالهين أبدا عند الله سبحانه وتعالى فاحرص كل الحرص أن تكون من أصحاب القرآن وأن تكون من أهل القرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وأصحاب القرآن هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين اقتربوا منه وإن لم يروه بأعينهم ولم يعاشروه بابدانهم ولكنهم أصحاب له لأنهم ساروا على طريقته صلوات ربي وسلامه عليه فهم إخوانه وهم أقرب الناس إليه وهو ينتظرهم في يوم القيامة لكي يكون الشافع لهم ولكي يكون الحامي لهم ولكي يكون صلوات ربي وسلامه عليه الذي يأذن لهم أن يشربوا من حوضه العظيم شربة لا يضمؤون بعدها أبدا ولذا أريدك أن تتأمل أخي المبارك بعض الأحاديث في هذا الباب فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح البخاري وانا اريد ان اضرب لك أمثلة أيها المؤمن اريد ان اضرب لك أمثلة حتى تعلم ماذا يعني ان تكون من أهل القرآن وماذا يعني ان تكون من أصحاب القرآن وماذا يعني ان تكون من طلاب شفاعة القرآن لك في يوم القيامة وان تكون من احباب القرآن هذه المسألة عظيمة جدا هذه المسألة كبيرة ليست بالهيئة مطلقا ومن حرمها حرم خيرا عظيما ومن فاز بها فاز والله بفوز عظيم جليل خل مثلا من ذلك ليتبين لك عظيم الأمر ولتبين لك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حالهم مع كتاب الله وكيف حرصوا أن يكونوا من احباب كتاب الله سبحانه وتعالى فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ألف رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان رجل من الأنصار كان رجل من الانصار يؤم قومه فكان إذا أم في قومه استفتح بسورة قل هو الله احد ثم يقرأ بالسورة الأخرى وهكذا كان في كل ركعة إذا استفتح الصلاة وكبر وأراد أن يقرأ قرأ سورة قل هو الله احد سورة الاخلاص ثم بعد ذلك يقرأ سورة أخرى وهكذا في كل ركعة في الركعة الأولى في الركعة الثانية في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة في صلاة الفجر في صلاة الظهر ولا يسمعونه ولكنه علم من حاله العصر المغرب، العشاء كل صلواته كانت على هذه الحال فتعجب منه قوله وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه صلوات ربي وسلامه عليه ودعاه وقال ما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة فقال يا رسول الله واسمع إلى كلمة هذا الصحابي الجليل قال يا رسول الله إني أحبها يا رسول الله إني أحبها فقال له الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه حبك إياها أدخلك الجنة هو يحب ماذا؟ يحب سورة قصيرة من سور كتاب الله يحب سورة الاخلاص يحبها بينه وبينها مودة بينه وبينها محبة بينه وبينها ألفة يحب أن يكررها يأنس بها يفرح بتردادها فقال له صلوات ربي وسلامه عليه حبك إياها أدخلك الجنة والحديث في صحيح البخاري بل إنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت كان رجل يقرأ في الناس يصلي بهم فكان كلما صلى ختم بصورة قل هو الله أحد كلما صلى ختم بصورة قل هو الله أحد فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك سلوه لأي شيء يصنع ذلك فقال إنها صفة الرحمن إنها صفة الرحمن شوف كيف استوعب استوعب معنى سورة الإخلاف استوعب معنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه في قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى استشعر هذه الآيات واستشعر معانيها فكان يفرح بتلاوتها فقال إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أخبروه أن الله يحبه أخبروه أن الله يحبه لأي شيء لأنه يحب سوره الاخلاص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذه البشرى العظيمة أخبروه أن الله يحبه ونحن ماذا نريد وبماذا نطمع أكثر من أن يحبنا الله عز وجل وهو أحبه الله سبحانه وتعالى لحبه لسورة قصيرة من القرآن فهل نحن نحب سورة من سور القرآن كما كان هذا الصحابي يحب هذه السورة من القرآن هل بيننا وبين سورة ولو قصيرة من كتاب الله عز وجل هذه الألفة هذه المحبة يجب على كل مسلم أن يسأل نفسه إذا وقف في يوم القيامة ما هي السورة التي فتشفع له عند الله عز وجل ما هي السورة التي أصبح هو وإياها بينهما ألفة ومودة ومحبة يكررها يرددها يقف معها يبكي لأجلها يفرح ويأنس بها وهذا ليس في سورة الإخلاق فقط بل إنه ثبت في مسلم الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا انظر إلى هذه السورة سورة, سورة ماذا؟ سورة تبارك. سورة تبارك هذه السورة ثلاثون آية شفعت لمن؟ لصاحبها شفعت لصاحبها فلم تشفع لي أي أحد ولكنها شفعت لصاحبها ومعنى أنه صاحبها أي أنه كان خليلا لها يتلوها ويتأملها ويكررها صباحا ومساء ويخلو بها في حندس الظلم أيها الأحبة فاصل قصير ثم نعود إلى الكلام عن أهل القرآن وعن أهل شفاعة القرآن فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعددين إن هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فلعمل مرحبا بكم أيها الأخوة مرة أخرى في روضة من رياض القرآن قد كان الكلام عن ما يتعلق بأهل القرآن بأصحاب القرآن بمن يتطلب شفاعة القرآن تمهيدا لما سنقدم عليه بإذن الله جل وعلا في الكلام عن المستوى الأول وما يتعلق به من المراحل الثلاث وكان الكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سورة ثلاثون آية شفعت بصاحبها حتى غفر له وهي سوره تبارك وهذا الحديث قد ورد, قد ورد بلفظ فيه شيء من التنبيه لأن هذا الأمر يسير ليس بالعسير أبدا فورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بلفظ سوره ما هي إلا ثلاثون آية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك سورة أي كتاب الله عز وجل سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية لأنها ليست بالطويلة وإنما هي سورة متوسطة هي ثلاثون آية تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إذا هذه السور أيها المبارك إنما هي أمثلة على سور ستشفع لأصحابها في يوم القيامة ستشفع لأصحابها يأتي الإنسان في يوم القيامة وقد يكون جاء بذنوب عظيمة جاء بمصائب ببنايا بكبائر فيكتب الله عز وجل عليه أن يأمر ملائكته بأن يأخذوه الى إلى جهنم والعياذ بالله فيبحث عن من يشفع له عند الله عز وجل وأهل الشفاعات كثير ومن أعظم أهل الشفاعات كتاب الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة فتأتي سورة من كتاب الله كسورة تبارك سورة البقرة سورة آل عمران أو أي سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى فتشفى لصاحبها تشفع لصاحبها هذا حتى يغفر له وينجو من الكرب الذي حل فيه إذا كان كذلك وكان هذا الفضل العظيم كانت هذه الشفاعة وكان هؤلاء هم أصحاب القرآن فإذا فلنبدأ على بركة الله عز وجل وعلى نور منه سبحانه وتعالى بالمراحل الثلاث التي ذكرنا لكم أنها موجهة لعموم المسلمين من المهتمين بكتاب الله سبحانه وتعالى هذه المراحل هي ثلاث مراحل هي ثلاث مراحل وثمرة هذه المراحل حتى نكون من أهل القرآن وحتى نكون من أصحاب القرآن وحتى نكون من أهل شفاعة القرآن واولى هذه المستويات وهذه المراحل هو بأي القرآن نبدأ المرحلة الأولى في المستوى الأول بأي القرآن نبدأ هذه هي المرحلة الأولى التي لا بد منها من أراد أن يكون من أهل القرآن هناك طاعدة عظيمة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وبوّب عليها فقال العالم الرباني العالم الرباني هو الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره الرباني من أهل العلم هو الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره وهذه القاعدة من القواعد الجليلة جدا عند أهل العلم وذكرها البخاري في الصحيح كما تقدم وهي مستفادة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي أريد أن أنبه عليه هنا أن هذه هي صفة العلماء الربانيين صفة العلماء الربانيين أنهم يربون الناس بصغار العلم قبل كباره أما من أراد أن يربي الناس على كبار العلم قبل صغاره فهذه ليست هي من صفة العلماء الربانيين أبدا ومعنى أنهم يربون الناس بصغار العلم قبل كباره معنى هذا أن صغار العلم هو المسائل الظاهرة الواضحة الجلية البينه التي تكررت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا وأما كبار العلم فهي المسائل الدقيقة العظيمة التي تحتاج إلى فهم وإلى إدراك وإلى مقدمات وإلى آلات وإلى أشياء كثيرة حتى يستطيع المسلم أن يفهمها فهما كاملا وافيا فعندنا إذا مسائل العلم تنقسم إلى, إلى قسمين مسائل العلم تنقسم إلى قسمين ما تسمى بصغار العلم وهناك مسائل تسمى بكبار العلم فأهل العلم الربانيين إذا أرادوا أن يربوا الناس ربوهم بدءا بصغار العلم وتركوا كبار العلم بدأوا بالشيء السهل، شيء اليسير، شيء الواضح، البين، الجلي، الذي تكرر في كتاب الله عظيما، ولا يأتون إلى الناس بالمسائل المعضلة، بالمسائل المشكلة، بالمسائل العميقة، بالمسائل التي تحتاج إلى دقة في الفهم، وتحتاج إلى نظر فاحص ومعرفه كاملة تامه بأدوات كثيرة لا توجد عند أكثر المسلمين. فإذا المرحله الأولى لمن أراد من عموم المسلمين ومن عامة الرأي كتاب الله سبحانه وتعالى أن يحدد بدءا بأي شيء يبدأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعيد وأكرر أن المراد هنا ما يتدبره من كتاب الله. أما ما يقرأه قراءة عامة. فقد سبق الكلام أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحذبون القرآن ويقرؤونه يحذبونه ثلاث سور خمس سور سبع سور وهكذا إلى المفصل ولكن الكلام هنا إذا أردت أن تتدبر شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى فلا تذهب إلى السور الطوال إلى السور التي فيها كثير من الأحكام الفقهية الدقيقة التي فيها بيان مسائل الطلاق فيها بيان مسائل الحج فيها بيان مسائل الحدود ونحو ذلك تقسيم الميراث وغيرها من السور العظيمة الجليلة الكبيرة التي تحتاج إلى فهوم واسعة ولا إدراك كبير هذه أيها المبارك تتلوها من كتاب الله عز وجل وتمر عليها وتحاول أن تتفهم شيئا منها ولكن مدى ليست هي الآيات بل ولا هي الصور التي ينبغي عليك أن تقف عندها طويلا وأن تتأملها وأن تتدبرها وأن تكررها في صلاتك خصوصا عندما تخلو بربك سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه أحد فإن هذه الصور فقيلة كبيرة عليك لا تستطيع أن تدخلها إلى فؤادك كما هو الحال في الأمور الأخرى من البيان الذي جاء في قصار السور الذي يسميه أهل العلم بصغار بصغار العلم ولذا قال البخاري هنا الرباني هو الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره وهذا بدءا لا بد منه وهو أمر إن لم نفعله وإن لم ناخذ به فلن نستطيع أن نسير في مراحلنا هذه ولا في غيرها مع كتاب الله سبحانه وتعالى لأن اللقمة إذا كبرت وعظمت لن يستطيع المسلم أن يستثيرها ولن يستطيع أن يستفيد منها ابدا بل قد تكون فيها غصة عليه يتعب إذا أراد أن يتخلص منها فإذا هذا هو الأمر الأول المستوى الأول الذي هو لعموم المسلمين له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى منه أيها المسلم لا بد وأن تحدد بأي شيء تبدأ مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ودعبارة أخرى لا بد وأن تحدد بأي شيء تبدأ في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو السؤال بأي شيء فما هو الجواب بأي شيء نبدأ في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى إذا حددنا هذا سننتقل إلى المرحلة الثانية ونحن بإذن الله قد وضح لنا الأمر وتجلت لنا المسألة وبان لنا الطريق بأي شيء نبدأ ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موقفه صلوة ربي وسلامه عليه من القرآن وفي موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من هذا الكتاب العظيم ومن تنزل هذا القرآن على هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه كيف كان الأمر نحن نريد أن يؤثر فينا القرآن كما أثر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كذلك كيف يكون هذا لننظر في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه ولننظر في سيرة أصحابه كيف فقهوا هذا وكيف فهموه سأذكر لكم حديثا واحدا وإلا فالأحاديث في الباب لا تحصى الأحاديث في الباب لا تحصى ولكن سأختار لكم من صحيح البخاري حديثا أرجو أن يكون واضحا جليا بينا في المسألة فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وهي من الفقهاء الكبار ومن أعلم من الناس بكتاب الله عز وجل كيف كان حالها من هذا الأمر؟ جاء اليها اعرابي كما في صحيح البخاري فقال لها يا ام المؤمنين اريني مصحفك يعني اعطيني مصحفك يريد ان يطلع على مصحف ام المؤمنين عائشه فقالت له يا عراقي وما تريد بمصحفي قال اريد ان ارتب مصحفي على ترتيب مصحفك يعني كيف أرتب يريد ان يرتب ايش السور ترتيب سور القران الذي في المصحفه هو يريد أن يرتبه على ترتيب ما جاء في مصحف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وما يضيرك يا عراقي أي وما يضيرك أن يبقى المصحف على النحو الذي هو فيه وما يضيرك يا عراقي ثم قالت هذه الكلمة العظيمة الجليدة التي لابد أن تستقر في فؤاد كل مسلم قالت رضي الله عنها وأرضاها إن إنما نزل أول ما نزل من القرآن إنما نزل أول ما نزل من القرآن سور من المفصل وأنا أريدك أيها المؤمن يا قارئ كتاب الله أن تنتبه لقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فإنها لا تتكلم من قبيل نفسها وإنما تحكي واقعا كان من كتاب الله عز وجل في تنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ليس في أثر موقوف وإنما هو في حكاية خبر مرفوع عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل تقول إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل شوف هل نزلت سورة البقرة أول ما نزلت نزلت سورة عمران، الأنعام المائدة الأحزاب الجافية لا ما نزل أول ما نزل هذه السور وإنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار شوف ما الذي فيها فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس للإسلام إيش معنى ثاب الناس رجعوا هم ما كانوا مسلمين فما معنى ثاب هنا لا ليس رجعوا فقط حتى إذا تاب الناس للإسلام بمعنى أي أنهم كأنهم كانوا في إسلام ثم دخلوا في كفر لأن أصل الناس كانوا على الإيمان هذا عليه السلام ودرية حتى دخل فيهم الكفر حتى إذا تاب الناس للإسلام أي عادوا للإسلام واستقر الإسلام في في قلوبهم استقر الإيمان في هذه الأفئدة يعني نزلت عليه آيات الوعد والوعيد حتى امتنأت القلوب ايمانا وحتى ملئت هذه الافئده يقينا خالطها اليقين خلطها الإيمان خلطها الرضا بإحكام الله عز وجل حتى إذا ثاب الناس للإسلام بعد ذلك ماذا حصل؟ قالت نزل الحلال والحرام حتى إذا ثاب الناس للإسلام أي حتى إذا أمتلأت قلوبهم ايمانا ويقينا وهدى ورضا نزل الحلال والحرام هل نزل الحلال والحرام قبل؟ لا وإنما نزلت آيات الوعد والوعيد قبل حتى اذا تاب الناس للاسلام نزل الحلال والحرام ثم مش... انظر فتحكي لك الحكاية لواقع مخالف لهذا العهد الذي كان عليه القرآن وتبين لك ماذا سيقول الامر لو تغير هذا الواقع واقع مخالف لحال تنزل القرآن وهذا الواقع وللاسف الشديد أنك تراه في حال كثير من المسلمين نعم. قبل أن أذكر لك كلام عائشة أريد أن تنظر في حال المسلمين وأن تنظر في حالك أنت مع كتاب الله سبحانه وتعالى وأن تنظر في حال من حولك كثير من المسلمين وللأسف الشديد إذا أراد أن يقرأ كتاب الله أراد أن يتفقه في كتاب الله أراد أن يعتذر من كتاب الله أراد أن يردد وأن يتلل حزبه ويقف مع آيات الكتاب إذا أراد ذلك فإنه يذهب أول ما يبدأ بصورة البقرة ثم يتبع ذلك بسورة آل عمران ثم هكذا وينزل في هذه السور الطوال العظام يقرأ في السبع الطوال هذه السبع العظام يقرأ بها وهو لم يستوعب ولم يفقه ولم يتدبر ولم يعلم ولم يعرف ما في قصار السور من كتاب الله عز وجل هذا الواقع المؤلم لحال كثير من المسلمين هو الذي جعل هذا القرآن لا يكون بالمحل الأثنى والأثنى والأعظم الذي ينبغي أن يكون عليه في قلب المؤمن يقرأ في تلك السوار لن يفهم لن يدرك لن يعرف كيف تستقر عظمة القرآن في قلبه هو لا يفهم شيئا مما تله وكيف يفهم هذه الصور العظام الطيوان الكبار وأصول الدين التي تنزلت في السور القصاري لم تستقر في قلبه لم يكون هذا أبدا ابن عمر مكث في سورة البقرة ثماني سنوات وأبوه عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه ثبت عنه أنه مكث في سورة البقرة إثنتي عشرة سنة إثنتي عشرة سنة من؟ الفاروق عمر أمير المؤمنين ثاني أفضل رجلين في الأمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة 12 سنة ونحن الآن لو قلنا لأحد اقرأ في تفسير القرآن كل من أوله إلى آخره عشر سنوات يكاد يأخذ برأسه ويمسك يضع يديه على رأسه كيف عشر سنوات في التفسير ضاع الأمر كله في التفسير وهذا عمر الفاروق في سورة واحدة يأخذ أكثر من عشر سنوات 12 سنة في سورة البقرة ولذا اسم إلى كلام عائشة وهي تقف لك الحال لو كان الواقع خلاف ما كان فتقول رضي الله عنها وأرضاها ولو نزل أول شيء انظر هذا التنزل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس علي ولا عليك ولا على حال الناس الآن مع بعدهم عن دين الله عز وجل بل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال عقولهم وقوة فهومهم وشدة إدراكهم تقول رضي الله عنها وأرضها ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقد ماذا لا ندع الخمر. من الذي يقول لا ندع الخمر؟ من؟ أنا أسألكم الآن. من الذي يقول لا ندع الخمر؟ من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أصحاب رسول الله صلى الله أن الذين رأوا هذا الوجه المنير رأوا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. وسلم. رأوا هذا رأوا هذا النبي الذي تمثلت فيه آيات كثيرة ظاهرة بينة تدل على نبوته ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندع الخمر هكذا نعم تحكيه عائشة ولا تكذب رضي الله عنها وارضاها وتتكلم عن شيء تعرفه تقول لقالوا لا ندع الخمر ولو نزل أول ما نزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا لا ندع الزنا ثم تبين رضي الله عنها وارضاها حال التنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول وإنه أنزلك والساعة أدها وأمر هذه في أي سورة في سورة القمر والساعة أدها وأمر وأنا بمكة وهي رضي الله عنها بمكة جارية تلعب بمكة وما تنزلت سوره البقرة والنساء إلا وأنا تحته في المدينة انظروا الفرق هذه تنزلت وعائشة جارية بمكة تلعب وأما السور الطوال فتنزلت وعائشة كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أخذ القرآن السور التي فيها والساعه أدها وأمر كانت بدءا ثم أتت السور الطوال بعد ذلك لبيان الأحكام أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أسأله باعترافنا بذنوبنا وخطأنا على أنفسنا أن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبيه